وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه الرابيه انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه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 هي يومئذ واهيه والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَةٌ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ خِسَابِيَةٌ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٌ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُنُوا وَاشْرَبُوا هَنِيَةٌ فتم في الأيام الخالية، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أُوتَ كتابيا، ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنَى عني ماليا، هلك عن طانيه خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلخوا انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام